قالت ياويلك ولو أنا عجوز وهذا بعلي شيطا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فَإِنَّ مَا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ وَرَعٌ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ لِجَادِرٍ فِي قَوْمٍ مُنْطَقٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْعَامٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُ لَآتٍ بِمِعْذَابٍ غَيْرِ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا بِقَوْمٍ سِيئَةٍ بِهِمْ وَضَاقَ ذِهِمْ ضِيقًا ذِرَاعًا وَضَاقَ ذِهِلْ ذِرَاعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ النَّعَصِيدِ وَجَاءَ بِقَوْمِهِمْ فَرَغَلُوا إِلَيْهِ وَمَنْ خَذَلَكَ أَنْ يَعْمَلَ مِنَ قَالَ يَا قَوْمِهِ هم أخاه لكم هم أخاه لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيسي أليس منكم رجل راشد قالوا لقد علمتم لنا في بناتك من الحب وإنك لتعلم ما نريد قال لأني بكم قوة أو أعمى من شديد قالوا يا دوت إنا رسل ربك لين يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفث منكم أحد إلا مرأتك إلا مرأتك إنه مصيبها ما أليس الصبح لقريب